لسوف اعود يا امي وكربل وراسك الزاكي امو السوك كل اشواقي وارشف عطر يمناك ومرعم في ثرا قدماك خدين الهقاك قرؤي التراب من دمعي سهروا فعودوا يا امي وقام بالورثك زاكي قام كل اشواقي وارى شوف عطرا يمناك امرر في ترى قدمي بخديين انطاتك قروي الترب من دمعي سرورا في محيلاكي فكم أسهرت من ليل لأرع قدم الأجفال وكم أضمت من جوف لترويني بتحلال ويقوم مرض طلاء سادا وعينا منك سايرة تخاف علي من خطري ويوم وداعنا فجرا وما أقسى من فجري يحار القول في وصف الذي لقيت من هجري وقلت مقالة لازلتم ودكرا بيام محال أن ترى صدرا أحن عليك من صدري محال أن ترى صدرا أحن عليك من صدري تسروا فأعود يا أمي يقبل رأسك الزاكي أبوثك كل أشواقي وأرضي فاي ترى في تراقد ميك خديني انقاته وروحك تغنم من دمي سرورا في <تصفيق> وحوقك ومضه إيماني ببرك يا منا عمري إله الكون أوصاني رضاك سر توفيقه وحوقك ومضه إيماني وصدق دعائك انفرجات به كربي وحزاني ودادك لا يشاطرني به أحد من البشر فأنت النبض في قلبي وأنت النور في بصري وأنت اللحن في شفتي بوجهك ينجلي كدري إليك أعود يا أمي ودن سفري ويا بدا عهلي الثاني ويذهب النسن بالزهري اليك اعود يا امي غدا ارتاح من سفري ويا بدا عهلي الثاني سوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي أبوثك كل أشواقي وأرشف عطريم